Tentu, maka kita akan mengikuti orang-orang yang berbuat jahat. Demikian juga kita akan melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Aku akan menghukum mereka dengan kehendakku. إلى قدر معلوم فقدرنا فعمل قادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أم أموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُم ماءً فرَّاطا وَإِلَىٰ يَوْمِئذِ لِلْمُكْذِبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيوعون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون